لا ينافي التمسك بالدين فما خيله أعداء الدين لضعاف العقول ممن ينتمي إلى الإسلام من أن التقدم لا يمكن إلا بالانسلاخ من دين الإسلام باطل لا أساس له والقرآن الكريم يدعو إلى التقدم في جميع الميادين التي لها أهمية في دنيا أو دين ولكن ذلك التقدم في حدود الدين والتحلي بأدابه الكريمه وتعاليمه السماوية قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الآية وقال ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا الآية فقوله أن اعمل سابغات وقدر في السرد يدل على الاستعداد لمكافحة العدو وقوله واعملوا صالحا يدل على أن ذلك الاستعداد لمكافحة العدو في حدود الدين الحنيف وداود من أنبياء سورة الأنعام المذكورين فيها في قوله تعالى ومن ذريته داود الآية وقد قال تعالى مخاطبا لنبينا صلى الله عليه وسلم وعليهم بعد أن ذكرهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وقد ثبت في صحيح البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما من أين أخذت السجدة في صاد فقال اوما تقرأ ومن ذريته داود اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على اننا مخاطبون بما تضمنته الايه مما امر به داود فعلينا ان نستعد لكفاح العدو مع التمسك بديننا وانظر قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه فهو أمر جازم بإعداد كل ما في الاستطاعة من قوة ولو بلغت القوة من التطور ما بلغت فهو أمر جازم بمسايرة التطور في الأمور الدنيوية وعدم الجمود على الحالات الأول إذا طرأ تطور جديد ولكن كل ذلك مع التمسك بالدين ومن أوضح الأدلة في ذلك قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم الآية فصلاة الخوف المذكورة في هذه الآية الكريمة تدل على لزوم الجمع بين مكافحة العدو وبين القيام بما شرعه الله جل وعلا من دينه فأمره تعالى في هذه الآية بإقامة الصلاة في وقت التحام الكفاح المسلح يدل على ذلك دلالة في غاية الوضوح وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فأمره في هذه الآية الكريمة بذكر الله كثيرا عند التحام القتال يدل على ذلك أيضا دلالة واضحة فالكفار خيلوا لضعاف العقول أن النسبة بين التقدم والتمسك بالدين والسمت الحسن والأخلاق الكريمة تباين مقابلة كتباين النقيضين كالعدم والوجود والنفي والإثبات أو الضدين كالسواد والبياض والحركة والسكون أو المتضايفين كالأبوة والبنوة والفوق والتحت أو العدم والملكة كالبصر والعمى فإن الوجود والعدم لا يجتمعان في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة وكذلك الحركة والسكون مثلا وكذلك الأبوة والبنوة فكل ذات ثبتت لها الأبوة لذات استحالت عليها البنوة لها بحيث يكون شخص أباً وابنا لشخص واحد كاستحالة اجتماع السواد والبياض في نقطة بسيطة أو الحركة والسكون في جرم، وكذلك البصر والعمى لا يجتمعان فخيلوا لهم أن التقدم والتمسك بالدين متباينان تباين مقابله بحيث يستحيل اجتماعهما فكان من نتائج ذلك انحلالهم من الدين رغبة في التقدم فخسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين والتحقيق أن النسبة بين التقدم والتمسك بالدين بالنظر إلى العقل وحده وقطع النظر عن نصوص الكتاب والسنة إنما هو تباين المخالفة وضابط المتباينين تباين المخالفة أن تكون حقيقة كل منهما في حد ذاتها تباين حقيقة الآخر ولكنهما يمكن اجتماعهما عقلا في ذات أخرى كالبياض والبرودة والكلام والقعود والسواد والحلاوة فحقيقة البياض في حد ذاتها تباين حقيقة البرودة ولكن البياض والبرودة يمكن اجتماعهما في ذات واحدة كالثلج وكذلك الكلام والقعود فإن حقيقة الكلام تباين حقيقة القعود مع إمكان أن يكون الشخص الواحد قاعدا متكلما في وقت واحد وهكذا فالنسبة بين التمسك بالدين والتقدم بالنظر إلى حكم العقل من هذا القبيل فكما أن الجرم الأبيض يجوز عقلا أن يكون باردا كالثلج والإنسان القاعد يجوز عقلا أن يكون متكلما، فكذلك المتمسك بالدين يجوز عقلا أن يكون متقدما إذ لا مانع في حكم العقل من كون المحافظ على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه مشتغلا في جميع الميادين التقدمية كما لا يخفى وكما عرفه التاريخ للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بالنظر إلى نصوص الكتاب والسنة كقوله تعالى ينصرن الله من ينصره الآية وقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وقوله كتب الله لاغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وقوله انا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا الآية وقوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ونحو ذلك من الآيات وما في معناها من الأحاديث فإن النسبة بين التمسك بالدين والتقدم كالنسبه بين الملزوم ولازمه لأن التمسك بالدين ملزوم للتقدم بمعنى أنه يلزم عليه التقدم كما صرحت به الآيات المذكورة ومعلوم أن النسبة بين الملزوم ولازمه لا تعد أحد امرين إما أن تكون المساواة أو الخصوص المطلق لأن الملزوم لا يمكن أن يكون اعم من لازمه وقد يجوز أن يكون مساويا له أو أخف منه ولا يتعدى ذلك ومثال ذلك الإنسان مثلا فإنه ملزوم للبشرية والحيوانية بمعنى أن الإنسان يلزم على كونه انسانا أن يكون بشرا وان يكون حيوانا وأحد هذين اللازمين مساوي له وهو البشر والثاني أعم منه وهو الحيوان فالإنسان أخص منه خصوصا مطلقة كما هو معروف فانظر كيف خيلوا لهم أن الربط بين الملزوم ولازمه كالتنافي الذي بين النقيضين والضدين وأطاعوهم في ذلك لسذاجتهم وجهلهم وعمى بصائرهم فهم ما تقولوا على الدين الإسلامي ورموه بما هو منه بريء إلا لينفروا منه ضعاف العقول ممن ينتمي للإسلام ليمكنهم الاستيلاء عليهم لأنهم لو عرفوا الدين حقا واتبعوه لفعلوا بهم ما فعل أسلافهم بأسلافهم فالدين هو هو وصلته بالله هي هي ولكن المنتسبين إليه في جل أقطار الدنيا تنكروا له ونظروا إليه بعين المقت والازدراء فجعلهم الله أرقاء للكفرة الفجرة ولو راجعوا دينهم لرجع لهم عزهم ومجدهم وقادوا جميع أهل الأرض وهذا مما لا شك فيه ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض أيها المستمع الكريم حسبنا هذه الليلة ما مضى ولنا لقاء قادم ليلة غد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته